الباب مئة وأربعة باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت معناه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 ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم